بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب الوجه الأول تتمه باب الجيم عظمة لنا جلال وجمع جل فرس جلال وفي الجليل لغة جلال لكل من كان عظيم القدر.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 وشحم سديها فذاك الجلم والجلم فهمت بالمفراس قربت ثوب بالمقراب واللم جمعه جمال وسمق ما والجمال بالضم لغة في الجميل انتهى اما من صبته فجام وابل ذات, ذات اغتلا من جيم والحرف والديباج اما الجوم فجمع جام يا ذكي الفكر من كل شيء الكثير جم واسم الشياطين وثلث جم وصدق جمع أجم جم لرجل لا رمح معه فدري قوله جم الجم بالضم جمع الرجل الأجم وهو الذي لا رمح معه قال التعالبي رجل حاث من النعل والخف عريان من الثياب حاسر من العمامة أعزل من السلاح أكشف من الترس أميل من السيف أجم من الرمح أنكب من القوس كل ذلك بمعنى خال انتهى وراحة من تعب جمام أما الشعور فاسمها جمام وملء أعلى مكيل جمام مثلث الجيم بغير نكر وقوله جمام الجمام بفتح الجيم الراحة من التعب وبالكسر الشعور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 والمشي للجانب والجناب هو القياد ثم والجناب للداء ذات الجنب فاحفظ تسري يد وابط كتف جناح بيت الى مهدية الجناح والإثم والذنب هو الجناح جوانح الشخص ضلوع الصبر الميل والإقبال كل جنح وأول الليل فهذا جنح أو ضمه جمع جنوح جنح لناقة تجنح عند السير قوله جنح هو بفتح الجيم ميل السفينة الى احد شقيها واقبال الرجل على الشيء وميله اليه ومنه قوله تعالى وان جنحوا للسلم تجنح لها وجنح الليل وجنحه بالكسر والضم اوله والجنح بالضم لا غير جمع الجنوح من الإبل. وهي التي تجنح اي في سيرها من النشاط. قال طرف جنود فاق عندل ثم افرعت لها كتفاها في معالي مصعد انتهى روح وقلب ثوب الجنان ليل حريم ثم والجنان حدائق الأشجار والجنان للترث تتقي بها من ضر. قوله حدائق الاشجار جمع حديقة وهي كل بستان عليه حائط ادخل الى البستان فهو الجنة ملائق جن جنون جنة والدرع والستر يسمى جنة وما يقل الحداد وهج الجمري قوله الجنة هي بفتح الجيم البستان وجمعها جنات وجنان والعامة توقع الجنان على الجنة الواحدة وذلك خطأ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 من نظر الشيء بلحظ جهر في الشمس إن لم ير قيل والصوت أو صاحبه قد جهرا معناه قد صار شديد الجهر وجوف بيت قيل فيه جوه بهطة مجتمع الماجية مصدر جويت السقاء جوه إذا رقعته فق ذا خبري قوله جوه الجوة بفتح الجيم مع تشديد الواو المفتوحه جوف البيت قال النابغة ليست ترى حولها إلثا وراكبها نشوان في جوة الباغوث مخبور أي في داخل الباغوث وهو موضع بالحيرة والجية بالكسر مجتمع الماء في هطة من الأرض وأصلها جيئة بياء وهمزة خفتت الهمزة فقربت ياء وأضغمت في الياء الأصلية والجوه بالضم مصدر جويت السقاء اذا رقعته واسم الرقعه ايضا جوه انتهى وكتب أيضا الجوه بضم الجيم وتشديد الواو المفتوحة الرقعه في السقاء أو صدت او الحديد أو النقرة في الأرض والجمع جوى بضم الجيم انتهى وحرقه من عشق ونوحن جوى ومنتن الماء فهذاك جوى وجمع جوة لرقعة جوا او صدأ او اسم احدى النقر الغيث فوق ديمة فالجود ودون وابل واما الجيد فعنق جمع جواد جود وكرم والجوع فاحفظ شعري قولوه الجود هو بفتح الجيم من المطر ما فوق ديمة ودون الوابل قال الراجز وهو جهم بن سبل بن كعب انا الجواد بن الجواد ابن سبل إن بي مجاد جاد وبل أراد أنه يزيد على ما يفعله غيره والجيد بالكسر العنق قال امرؤ القيس وجيد كجيد الرين ليس بفاحش إذا هي نضته ولا بمعطل والجود بالضم جمع جواد والجود أيضا الكرم والجود الجوع وهو غريب لم يسمع إلا في بيت الهذلي تكاد يداه تسلماه رداءه من الجود لما استقبلته الشمائل انتهى جاود قوله باريته بيان لجاوته وقد هو بالضم العطش الشديد قال الشاعر ترك خاذلي عني بطيء كأن بكواد خاذلي منادى كأنه يقول لبعض عن نصري انتهى واسم لهذا المصدر الجوار واسم صي اسم مصدر له والجوار بالضم مع الهن وجوز لشيء وسطه قال امرؤ القيس فقلت والجيز بالكسر شق الجبل قال الهذلي الجولان والجول التراب التي تجول به معه اجيال وجيلان والجول بالضم جيا ومن جول الطوي رمان والجول ايضا الجول جمع جائل وهو المبطر قال زهير جت الجول الرجراج الخيل الكثير في الحب والود يقال حبه والفتح في حبه نحو البر وجمع حبه الفؤاد حب والقرط والحبيب كل حب خابيه كذا الوداد حب وخشب يحمل نحو الزير بياض اسنان فقاطع حبب بذره بقل حبة اتى حبب جمعا لها وجمع خبة قبب وهو الحبيب يا فداه عمري جليس ذي الملك يسمى بالحباب هيئة الاحتباء جمعها حبا وجمع خبة بضم فحباب لحبة من عنب للغير تكسر الماء وموجه حباب مصدر حاببتك والحب الحباب وسمفة وامرأة كل حباب واسم لشيطان كمثل صخر قوله حباب فائدة ذكر التعالبي في فقه اللغة فصلا في اسماء الحيات وأوصافها فقال الحباب والشيطان الحية الخبيثة والحنش ما يصاد من الحيات والحفاث والحضب الضخم منها والأسود العظيم وفيه سواد وقال حمزة الأسود هو الداهية وله خصيتان كخصيتي الجدي وشعر أسود وعرف طويل وبه صنان كصنان التيس المرسل في المعزة والشجاع أسود أملس يضرب إلى بياض خبيث والاعيرج أخبة الحيات يقفز على الفارس حتى يصير معه في فرج والأفعى التي لا تنفع معها رقية ولا ترياه وهي رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس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 والجارية التي قد صغرت من الكبر وهي أخبث ما يكون وابن فترة حية شبه القضيل من الفضة في قد الشبر أو الفطر وهي من أخبث الحيات وإذا قرب من الإنسان نزى في الهواء فسقط عليه من فوق انتهى واسم الصرور والجمال حبر والعالم النحرير أما الحبر فهو المداد أثر والحبر اسم ثياب جدد لا دثري صفرة أسنان صرور حبرة ونغمة أو نعمة والحبرة لامرأة أو أطم والحبرة لعقدة تخرط أي من شجر قوله ونغمة بالغين المعجمة وهي الصوت المطرب وقيل المراد بها السماع في الجنة وقوله لامرأة هي بنت أبي ضيغا الشاعر وقوله أو أطم أي بالمدينة وقوله لعقدة أي من خشب تخرق منها الآنية انتهى للضبط قيل ولسجن حبس حجارة لحبس ماء حبس جمع حبيث كرغيف حبس مسبل بوقفه للأجر الوص والعهد ورمل حبل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 للذكر الثعلب قيل حتر والاسم للشيء القليل حتر جمع حتار أي بكثر حتر لأسفل خبا وطرف الظفر قوله أي بكسر أي في المفرد وأما الجمع فبالضم انتهى للمثل والقرن يقال حتن وإن أردت قلت أيضا حتن وجمع حتناء بمد حتن لناقة مجرودة في السير وموضع والمنع ايضا حجر حصن وعقل والحطيم حجر جمع حجار حائط فالحجر كذمر القيسيه وابن حجر قوله حائط اي حائط الحجرة اي الغرفة وهو بدل من حجار انتهى وشجة مرة حج حجة وشحمة الاذن وأما الحجة فالشهر والعام وأما الحجة فتلك برهان لكل أمر ومكثر الحج هو الحجاج أو الجدال ثم والحجاج عظم يحوط العين والحجاج جمع لمن حج فكن ذا خبر المنع والشد بحبل حجز في وسط وكل أصل حجز ناحية عشيرة والحجز هو امتلاء البطن تفهم تدري ومرة الحجز لمنع حجزة وهيئة الحجز تسمى حجزة ومعقد الإذار يدعى حجزة وموضع التكة فحصل تسري ومشية المقيدين حجل والقيد والخلخال وفتح حجل وجمع حجلاء بمد حجل لشات بيضت بياض الدر وموضع أي بالحجاز حده وغضب مضي سيف حدة ما قل من ماء ودر حدة والحد حاجز ومنع الغير قوله وغضب فائدة في ترتيب احوال الغضب وتفصيلها اول مراتبها السخط وهو خلاف الرضا ثم الاخر طام وهو الغضب مع تكبر ورفع رأس ثم البرطمة وهي غضب مع عبوس وانتفاخ ثم الغيظ وهو غضب كامل للعاجز عن التشفي من قوله تعالى وإذا خلوا عبد عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ثم الحرد بفتح الرأي وتسكينها وهو أن يغتاظ الإنسان فيتحرش بالذي غاضه ويهم به وهو ما في النظم ثم الحنق وهو شدة الاغتياظ مع الحقد ثم الاختلاط وهو أشد الغضب قال ابن السكيث اهمأك الرجل وارمأك واصمأك إذا امتلأ غضبا انتهى ورجل مضى اسمه حداد والثكل والحزن هو الحداد وفي الحديد لغة حداد وإن ترد جمعا فجئ بالكسر. إن ترد اسم ذر فقل الحذار حذرت مشتق من الحذار هل رجل أكرم من حذاري او ابنه ربيعة ذي البر للميل بالقلب يقال حذل ففهم واصل كل شيء حذل دارة زيل من قميص حذل واسفل النطاق أي الحجر فساد دين شبه رمح حرب وهيئة الحرب تسمى حرب غرارة سوداء تدعى حرب والحرب معروف بغير نكري وغضب والمنع قصد حرد والشق والثقب كذا والحرد بعض سنام مبعر والحرد جمع لأحرد سريع السير وضد برد يا اخي حر أما اسم فرج امرأة فحر كل خيار ضد عبد حر وولد الظبيت واسم الصقر أرض بها الأحجار سودا حره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 ثم إذا كانت تضل سالكها فهي المضلة والمتيها، فإذا لم يكن لها أعلام ومعالم فهي المجهل والهوجل فإذا لم يكن بها أثر فهي الغفل فإذا كانت تبيد سالكها فهي البيداء والمفازه كناية عنها فإذا لم يكن فيها شيء من النبت فهي المرت والمليع فإذا لم يكن فيها شيء فهي السبروت والبرقع فإذا كانت غليظة صلبه فهي الجنوب والجلد والصيداء والججد ثم إذا كانت صلبه يابسه من غير حصى فهي الكلد والجعجاع فاذا كانت غليظة ذات حجاره ورمل فهي البرقه والأبرق فاذا كانت ذات حصى فهي المحصى والمحصبه فاذا كانت كثيرة الحصى فهي الأمعز والمعزاء فاذا اشتملت عليها كلها حجار سود فهي الحرة المذكورة في النظم واللأبة فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكين فهي الحزيز فإذا كانت الأرض مطمئنة فهي الغائط أو مرتفعة فهي النجد انتهى ثم سواد العين يدعى حرفه صناعة قلة حظ حرفه وحبة الرشاد تدعى حرفه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 ومالح الماء هو الحراق للفرس العدائق الحراك والحرق اسم النار ذات الشرر ومرة الحرمان تدعى حرمة ومصدر لضد حل الحرمة ما لا يحل هدكه فالحرمة والحرم المكي محط الوزر والمنع والقهرس بكل حرم وواجب كذا الحرام حرم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 وضد حل أي أبيح حرما ومثل احرم بحج يجري إذا أهم الأمر شخصا حزنا وفرح الفتان قيد حزنا وسهل الطريق ضد حزنا سحرف على التقاط هذا الدر القتل والحيلة كل حس سماع شيء لا تراه حس صغيرة الأسماك تلك حس وجمعها الحساس يا من يدري قوله سماء شيء لا تراه حس وحس بكسر الحاء مع البناء على الكسر كلمة تقال عند القرقة ولذع الحرارة مثل أحي بالحاء المهملة وإعجامها لحن وقد جاء في بعض الأخبار أن طلحة رضي الله عنه لما أصيب أصبعه يوم أحد قال حسي فلما بلغت كلمته النبي صلى الله عليه وسلم قال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 أي جمع أحسب وهو الأبيض المشرب بحمرة وكل من قد عد شيئا حسب أو ظن أمرا قيل فيه حسب وإن يفاخر بالجدود حسبا أو إن غذا ذاكر من وبر قوله وكل من قد عد شيئا حسب بفتح السين واسم المصدر منه الحسبان لضم الحاء ومنه قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان وأما حسب بمعنى ظن فهو بكسر السين ومضتره المحسبة واسم المصدر حسبان بكسر الحاء انتهى درة نقاء رمل مستطيل حسن وجمع حسنة بكسر حسن ناتئة من جبل والحسن هو الجمال وهو أصل أثري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 ومخرج بالحركات حش وميت في بطن أم حش لليابس الحشيش للمخضر أحاط أو ضيق معنى حصر ومنعي عن الكلام حصرا أو غيره ثم يقال حصرا في ضيق أشليل المياق فدري وسرعة انطباق فخ حضب وحية مع صوت خيل شدب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 وجمل أصيب بالحضار وذاك داء في الجمال مزري قوله وسم لنجم أن يشبه سهيلا يطلع قبله حضار بكثر الراء في جميع أحواله كحزامي انتهى منه وضم طائر لبيض حضن وكنف وتحت ابط حضن وجمع نعزة حضون حضن ظبي طويل آخر ذو قصر. قوله ظبي إلى آخره أي هي التي لها ظبيان بضم الضاء أي ظلفان أحدهما طويل والآخر قصير انتهى قال, مصحح قال مصححه كذا في خط الناظم بنقط الضاء في النظم والهامشة وفي الصحاح وغيره من كتب اللغة التي بأيدينا أن الحظون التي أحد طبييها أكبر من الآخر والطبي بضم الطاء المهملة حلمة الضرع وهو الخلف وقوله في النظم معذة الذي في القاموس وشرحه أن الواحدة ماعز وماعزة ونعزا انتهى شبه بثور زبد حطاط كذا اعتماد جمل حطاط لجهة في المشي والحطاط بالضم كل منتن في النشر وضد باطل ثبوت حق وجمل الرابع عام حق مقرات أعلى كتف فحق كذلوع من خشب للعطر قوله وجمل رابع عام إلى آخره فائدة في ترتيب سمن البعير عن التعالبي ولد ناقة ساعة تضعه أمه سليل ثم سقد وحواب فإذا استكمل سنة وفصل عن أمه فهو فصيل فإذا كان في السنة الثانية فهو ابن مخاض فإذا كان في الثالثة فهو ابن لبول فإذا كان في الرابعة واستحق أن يحمل عليه فهو حق كما في النظم فإذا كان في الخامسة فهو جذع فإذا كان في الثالثة وألقى ثنيته فهو ثني فإذا كان في السابعه وألقى رباعيته فهو رباع فإذا كان في الثامنة فهو سديس، فإذا كان في التاسعة نابه وفطر نابه فهو بازل فإذا كان في العاشره فهو مخلف عام ثم مخلف عامين فصاعدا فإذا كاد يهرم وفيه بقية فهو عود فإذا ارتفع عن ذلك فهو قحر فإذا انكسرت أنيابه فهو سلب فإذا ارتفع عن ذلك فهو ماج لأنه يمج ريقه ولا يستطيع أن يحبسه فإذا استحكم هرمه فهو كحكح انتهى نازلة حقت فتلك حقه وَنَاقَةٌ لِأَرْبَعٍ فَحِقَّةٌ وَلِإِنَاءِ خشب قل حُقَّةٌ وَغَادَةٍ أيضاً لطيب النَّشْرِ قوله لطيب النشر أي الرائحة أي سمية الغادة وهي المرأة الحسنى حُقَّة تشبيها لها بحُقَّة العطر لطيب رائحتها انتهى أما اعتقاد الضغن فهو حقد ذا مصدر والاسم منه شكد جمع حقود اي عدو حقد وافتح لمعدن خلا عن خيري لمن أذل غيره قل حقرا واكسره ان يصحب للفظي فقرا وذل زيد هو معنى حقرا ثم الحقير لصغير القدر داء وارض ذات خصب حقله ناحيه حشف تمر حقلة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 ولم يذهب عنه اسم الرفيق ولا يقال للذهب سبر إلا ما دام غير مصوغ ولا يقال للحجارة ربط إلا إذا كانت محماتا بالشمس أو النار ولا يقال للشمس الغزالة إلا عند ارتفاع النهار ولا يقال للثوب مطرف إلا إذا كانت في طرفيه علمان ولا يقال للمجلس النادي إلا إذا كان فيه أهله ولا يقال للريح دليل إلا إذا كانت باردة ومعها ندى ولا يقال للبخيل شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصًا ولا يقال للذي يجد البرد خرص إلا إذا كان مع ذلك جائعا ولا يقال للماء الملح اجاج إلا إذا كان مع ملوحته مرا ولا يقال للاسراع في السير إهطاً إلا إذا كان معه خوف، ولا يقال له إهراً إلا إذا كان معه رعده وقد نطق القرآن بهما.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 وما نآ عن حرم حلال كفاره اليمين فالحلال مثلة حلة فكن ذا خبر رخو قوائم البهين الحلل وجمع حلة بكسر حلل وهي بيوت الشعر أما الحلل فجمع حلة حواها شعري خير السباق تلك تدعى حلبة ومرة الحلب وأما الحلبه فإنها هيئته والقلبة اسم إلى حب صغير مر على البعير وضع حلس حلس وركب على الإكاف وهو الحلس في جمع أحلس يقال حلس لما به اختلاف لون الظهر قولوه وهو الحلس فائدة الحلس بالكسر أيضا اسم قدح من قداح الميسر وهي عشرة منها سبعة لها أنصباء وهي الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى ومنها ثلاثة لا انصباء لها وإنما جعلوها للتكثير وهي السفيح والمنيح والوغد وكانت العرب تقسم الجزور على 28 جزءا للفذ جزء وللتوأم جزءا وللرقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنافس خمسة وللمسبل ستة وللمعلى سبعة انتهى. واسم اليمين حلف وحلف صداقة عهد صديق حلف وجمع حلفاء بمد حلف لامرأة صخابة بنكر قوله صخابة من الصخب وهو الصياح والجلبة. انتهى. مجرى الطعام ولشعر حلق. واسم لخاتم الملوك حلق وجمع احلق الحمير قلق دواؤه الخفي وقطع الاير نزعك قردان الجمال حلم للعقل والسطح يقال حلم وما يرى في النوم فهو حلم حلمة لبعض نبت النضر ان نزع القردان قيل حلم ورؤيه النوم ومعنى حلما تثقب الجلد واما حلما فعقل من حيث حسن الصبر عطيه لاجل شيء حلو ومنسف الحائك فهو حلو في ضد مالح يقال حلو وقد اتى الحلو نقيض المر كريمه نوق وحر حم وادم بارض طيء فحم ثم الجبال السود فحم حم وجمع حمه الفراق القدر قوله ثم الجبال السود إلى آخره في نسخة بدل هذا الشطر والفحم والجبال سودا ثم انتهى. سم أب الزوج لعرسه حما، والموضع المحمي يدعى بالحما، وحمة العقرب جمعها حما محل سم في الزبان فدري لعين ماء ساخن قل حمة. ولمذاب الشحم أما الحمة فإنها منية والحمة لون السواد يا اخي المحمر حمامة وجمعها حمام قضاء موت اسمه الحمام وقل لكم ابل حمام والسيد الشريف عالي القدر قصر صهيل الخيل يدعى حمحمه واسم إلى بعض النبات حمحمة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 البرج شدة سوادها وشدة بياضها النجل سعتها الكحل سواد جفونها من غير كحل الحور اتساء سوادها كهو في أعين الضباق الوقف طول أشفارها وتمامها وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في أشفاره وطف الشهلة حمرة في سوادها انتهى وما به يحاور الحوار مصدر حاورته هو الحوار، أعني به جادلت والحوار لولد ناقة أو بالكسر خياطة مع استراق حوص وجمع حيصة بكسر حيص ضيقة الفرج، وأما حوص فضيق الأعين لا عن شذر والبطن من قبيلة فالحي وضد ميت، وأما الحي فهو الحياة جمع أحوى حو ذي حمرة مع سواد فدري قطيع أغنام ومعزة حيلة والحذق في التدبير يدعى حيلة شديد الاحتيال ذاك حوله وعجب واسم إلى ذي النكر انتهى باب الحاء باب الخاء وفيه إحدى وستون كلمة لفاجر, لفاجر ونوع سير خب وجري ريح بالسفا والخب هو اضطراب البحر ثم الخب لمطمئن ولقشر الشجر مصدر خب أي سعى فالخب هاج بحر ثم إن الخب طريقة في الرمل أما الخب فقطعة أي من قميص الستر قولوه الستر أي ستر العورة انتهى وعدو خيل أو حمير خبب قرائق في الرمل تلك خبب وخبة أي من قميص خبب جمع لها وهي اسم بعض الحفر قوله وعدو خيل إلى آخره فائدة في ترتيب عدو الفرس الخبب ثم التقريب ثم الإمجاج ثم الإحضار ثم الإرخاء ثم الإهزاب ثم الإهماج وهو أن يجتهد في بذل أقصى ما عنده من العدو انتهى مستنقع الماء وحرث خبر تأجير أرض بحبوب خبر كربع ما تخرجه والخبر هي الأراضي منبفات السدري واحدة الخبر لحرث خبرة ثم امتحان الشيء فهو خبرة والشاة قسمت لقوم خبرة واسم الأديني عن أب لعمري قوله عن أب لعمري أي عن أبي عمر المطرز انتهى منه كل حديث فاسمه حقا خبر وجمع خبرة بكسر الخبر وخبرة بالضم جمعها خبر للشاة إذ تقسم بعد النحر أما الغبار فاسمه خبات وسمة في فخذ خبات عرضا كذا الضراب والخبات شبه جنون معتر للحجر وامرأة تروي الحديث خدرة لقب عمرو بن ذهل خدرة حي من الانصار يدعى خدره وظلمه الليل البهيم فدر بعنق عرق خفي خدع ختل نفور النوم اما الخدع فلغه في الخدع ثم الخدع جمع خدوع أي كثير المكر ساعه ليل أو نهار خدمه ومصدر الى خدمت الخدمه ثم البياض في سواد خدمه في ارجل الشاء ووعل البر عيب وغربال فساد خربة، وهيئة الخراب تدعى خربة، وعاء زاد للغرعات خربة، وعروة وثقب إحدى الإبر، قوله وثقب إلى آخره فائدة في تفصيل الثقب، خربة الأذن، خرطة الفأس، سم الإبرة، ثقبة الدري، قوة السقف والحائط، قال بعضهم الصماخ في الأذن من فعل الخالق. والخربة فيها من فعل المخلوق وقال أبو سعيد السيرافي الخربة بالباء في الجلد والقرطة بالتاء في الحديد انتهى تعالي وضلع صغرى وسقض خرت وبلدة بالروم خرت برت وقرطة حلقة والخرت جمع لها وعلم لحجر قوله وعلم لحجر أي اسم لفرس الملح الهمام انتهى منه ومال أرض مطر خراج وجمع خرج للوعاء خراج ولعبة الصبيان والخراج لورم أي مندم لم يجري انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب